بسم الله الرحمن الرحيم سم سك و و واذا النجوم وإذا الجبال سير وإذا العشار أطل وإذا الوعوش عشر وإذا البعار سجرت وإذا النهار فُسُوجُ وَجَسَ وَإِذَا مَوْتُ صُعِلَ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَ وَإِذَا صُحُفٌ وَصِراطٌ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الرَّجْمُ سُعِيرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ حَانَ مَسْؤُولُ احب فدا اقسم بالقن نسير الجوال القن نسير وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى إِنَّهُ لَقَوْلُ الْحَقِّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا